Yes, sir. 「そりゃあ」 「よしゅっそ في ا ل م ه د ناظر القمر وافتقر ال مضار به على كل أ ن ا I'm s o r r اسرعت وهي تقول لبعلها ن ل ن ل ق ب و ن لا شك في I'm okay, I'm okay.